بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر قول يا عبادي اشهلات من همتي فمضيت لهم رحمان بعد إياسي حديث معترف بتقصيره ولجوء إلى من قدرته نافذته وطمع في كرم من جاد بفضله على واجدي وجاد ببذله على سائليه وأسبل لطفه على هاجريه وأجزل نعمه على شاكريه ورفع بالخير ذاكريه واعتذار وعتذار عند من يقبل الاعتذار لقد أخطأت كثيرا في حق حق ماذا أقول لمن تعاظ شأنه عما جار من خادع خناس دا الناس في بالذنوب وبات في قلبي نحيب هد من فالنبادر معتذرين من الملك الذي يملك قلبي وقلبك وروحي وروحك الملك الذي لا يفنى ملكه ولا يزول سلطانه الملك الجليل الذي تزعم له الخلائق وتنقطع لأجله العناق الملك الكبير المتعالي بالإكرام والجلال ومن هو الله الله ومن غير الله جل جلاله هو الله ما أحلى كلامه ما أعظم مقامه هو الله, هو الله. ما أجمل إحسانه ونعمه كل شيء هالك إلا وجهه له الحك وإليه ترجع ولماذا نعتذر فشيخة العار والشنار وبلوغ النار وغضب الجبار ومن تريدنا أن نكون تلك القلوب التي قد تركت الهوى ومضت إلى الهدى وماذا بعد ما عادت تعرف سر حياتها وأين يكون اهتمامها بتعلقها بالله تعالى بالله تعالى إلهي إلهي لا تعذبني فإني مطرم بالذين قد كان مني وما لي خينة إلا رجائي وعفوك إن فوت وحسن ظني وكم من ذئب لله در تلك التي دعت بمعجرة ولم تتردد في قولها قد كان لك في قلبي رجحان كثير فقد أذهب الله رجحانك من قلبي وأثبتت علاقتها بربها حين قالت أتأمرني أن أسأل الدنيا من لا يملكها كانت تلك لحظات بألف ألف ساعة فلا تتأخر تعتذر المولاك والشوق قد حداك وأن تلوذ إلى البيان علها أن تكون بردا وسلاما على قسمك بإذن الله دمعي جارا والحزن أضر مباسي والهم أشعل مهجاتي وضر ماذا أقول وأدمعي تحكي لاظا قلبي أنت ما زق من آليمي رأسي ماذا طريقك إلى ذلك مع فضيلة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الحمد في محاضرة بعنوان اعتذار, اعتذار تقدمه لكم مؤسسة أنس للإنتاج والتوزيع. خائف من لقاء وعده ومصيره طامع في عفو ربه وتيسيره رب قدير قدر فقدر فأحسن في قدرته وتقديره وأنشى وصور فأحسن في إنشائه وتصويره قدرته نافذته في غني خلقه وفقيره جاد بفضله على واجديه وجاد ببذله على سائليه وأسبل لطفه على هاجريه وأجزل نعمه على شاكريه ورفع بالخير ذاكريه وصلى الله وسلم على النبي الأمي الذي دعا إلى توحيد الله وحط من لا تول وصبر وصابر في ذات الله ابتغاء مرضات الله اصطفاه مولاه فأحسن إذ اصطفاه كل حسنة تعملها أمته فله منها نصيب لأنه دعانا لخير طريق وحذرنا من عذاب الحريق وجمع الله به شتات التفريق فهو الرفيق الرحيم الشفيق عليه أفضل صلاة وأتم تسليم وبعد فكم هي ساعات ما أحلاها وأوقات ما أغلاها أن تبوح بالاعتذار وقد ملأك الأمل وتغشتك الحلل ما أحلاه من اعتذار عند من يقبل الاعتذار لقد أخطأت كثيرا في حقه في كل يوم لي صولة وجولة في معصيته وترك طاعته ما أقص القلب الذي لا يعتذر ما أبغض النفس التي لا تتذكر لقد أعطانا النعمة ترى والأفضل طرا أنعم فأكثر وأوسع وأكبر إنه الملك نعم الملك الذي يملك قلبي وقلبك وروحي وروحك الملك الذي لا يفنى ملكه ولا يزول سلطانه الملك الجليل الذي تزعم له الخلائق وتنقطع لأجله العلائق الملك الكبير المتعال ذي الإكرام والجلال الله الله ومن غير الله جل جلاله إلهي من الذي جاءك فردته من الذي طرق بابك فخيبته من الذي ناداك فتركته من الذي دعاك فما أجبته إلا لحكمة تعلمها أنت فأجلته سبحانك سبحانك أنت الحليم أنت العظيم أنت الحليم أنت العظيم أنت الكريم كم أسرفنا بالذنوب كم عصينا المنعم الوهوب كم مشينا في الآثام هم نسينا الأنعم يا حسرة ألا قلب مريء بالسيئات والتهب بالحسرات فلم يجد له منقذا ولا مفرّا ولا مهربا إلا رب الأرض والسماوات محي العظام والرفات ربنا ربنا وسائس كل شيء علما فاغفر للذي تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ما أحلى كلامه ما أعظم مقامه ما أجمل إحسانه ونعمه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون قتتنا الأمواج من كل ناحية والأعاصير تكاد تقتلع قلبي وتستلب وجدي والمهالك أتتني من كل مكان غير عني تعلقت بحباله ولذت بجنابه وطرقت بابه <تصفيق> إلهي إلهي لا تعذبني فإني مطر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني وكم من زلت لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني وأنت علي ذو فضل ومني إذا فكرت في ندمي عليها عضت أنا مني وقعت سني أجن بزهرة الدنيا جنونا وأططعتون عمري بالتمني ولو أني أطعت الله فيها قلبت لأهلها ظهر المجن ما ألذ ساعات القرب منه وما أقسى لحظات البعد عنه ما أحلى الركوع لذاته ما أخنع الذل لغير مرضاته روى سفيان الثوري رحمه الله تعالى والنظر إلى قصة هذه المرأة الزاهدة العابدة الخاشعة لمولاها والخاضعة قال سفيان رحمه الله تعالى دخلت على بنت أم حسان الأسدية رحمه الله تعالى وفي جبهتها مثل ركبة العنز من أثر السجود فقلت لها يا ابنة أم حسان ألا تأتين عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله فلو رفعت إليه رقعة فلعله يعطيك من زكاة ماله لماذا؟ قال فتغيرين بها الحال التي أراك عليها فدعت بمعجرة يعني عصابة لتعصب بها راسها فأتجرت بها وقالت يا سفيان فقد كان لك في قلبي رجحان كثير فقد أذهب الله رجحانك من قلبي وهي بعبارتنا نحن كأنها تقول سقطت من عيني يا سفيان ثم قالت انظروا إلى الكلمات الجليلة العظيمة المباركة من هذه المرأة الموفقة قالت يا سفيان أتأمرني أن أسأل الدنيا من لا يملكها؟ قال سفيان رحمه الله تعالى واستحيئ قال وكان إذا جن عليها الليل دخلت محرابا لها وأغلقت عليها ثم نادت إلهي خلا كل حبيب بحبيبه وأنا خالية بك يا محبوب فما كان من سخن يسخن من عصاك إلا جهنم ولا عذاب إلا النار لقد عاشت هذه المرأة الصالحة لذة الاعتذار إلى الغفار حتى يرفع أصابها ويشفي مصابها ويطمعن قلبها كم هي والله ساعة بألف ألف ساعة ما أحلاها أنت اعتذر المولاك والشوق قد حداك وأنت تحس كأنما يحرقك العسيان ثم تلوذ إلى البيان حتى تنطفئ تلك النيران لتكون بردا وسلاما على قلبك بإذن الله ما أحلى أن يفكر المخطئ كيف يعتذر وإلى من يعتذر يعتذر إلى من يطلب من عباده الاعتذار رحمةً بهم أن يحرقهم بالنار يقول سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم كي ينادي عباده الذين أسرفوا بالذنوب قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على ليس الذين أذنبوا فحسب بل بل الذين أسرفوا في الذنوب قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أوفسين لا تقنطوا لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم رواه عباس بن زهقان رحمه الله تعالى قال قلت لبشر الحافي رحمه الله تعالى وكان بشر معروفا بالزهد والورع قلت لبشر الحافي رحمه الله تعالى أحب أن أثلو معك يعني في صلاته وعبادته قال إن شاءت فذكرت يوما فرأيته قد دخل في مصلاه فصلى فيه أربع ركعات لا أحسن أن أصلي مثلها فسمعته يقول في سجوده اللهم انظري للعبارات كيف ينادي العبد الفقير ينادي ربه الغني اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغناء اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوثر على حبك شيئا فلما سمعته وقد أخذه الشهيق والبكاء فلما سمعني قال اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن هذا هنا لم أتكلم ها هو يعتذر أيها الإخوة والأخوات يعتذر رحمه الله من أمر لم يحصل منه ويخاف أن يكتب عليه وهو الرياء يعتذر إلى مولاه طالباً رضوانه وحسن لقياه فلله در تلك القلوب التي قد تركت الهواء ومضت إلى الهدى فما عادت تعرف سر حياتها ولكن زمل الذاتها إلا بتعلقها بالله تعالى كم من عبد لله لا يعرف ربًا سواه ولا يتخذ إلهه هواه وجهه وضي وفعله مرضي قلبه سماوي وجسمه أرضي فربحت والله تلك القلوب فربحت والله تلك القلوب العامرة والنفوس الزاهرة فما أعظمها والله من أنفس وأجلها والله من أنفاس نفوس أعظمت الباري جل جلاله أقبلت بالاعتذار فشحت العار والشنار وبلوغ النار وغضب الجبار فنادت يا رب ومن سواك يا مجيب ومن سواك يا مجيب فنادت يا رب ومن سواك يا مجيب ومن سواك يا مجيد هذا ذنون بن متى يونس عليه السلام النبي الصالح كثيراً ما نسمع أن يونس عليه السلام ما هي قصته مع قومه الذين تميزوا عن كثير من أقوام المرسلين فقد أسلموا بعد أن اقترب إليهم العذاب ابن متى يونس عليه السلام أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه وكانوا مئة ألف أو يزيدون كما ذكر الله عز وجل في كتابه نذيرا لهم من عذاب أليم حذرهم من عبادة الأوثان ودعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى فلما لم يقبلوا منه وأعرضوا عن دعوتهم أخبرهم أن العذاب مصبحهم متى بعد ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام فلما انقضت الثلاثة أيام أقبل العذاب قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يبق بين العذاب وبينهم إلا قدر ثلثين ميل ووجدوا حره بين أكتافهم فلما أيقنو بالهلاك انظر يعني أقل من الكيلو عندنا ما بينه وبين هذا العذاب إلا من الكيلو بل وجدوا حره حر هذا العذاب في أجسادهم لم يبق بين العذاب وبينهم إلا قدر ثلثي ووجدوا حره بين أكتافهم فلما أيقنوا بالهناك حثوا على رؤوسهم الرماد ذلا لله تعالى وأدلوا لله تعالى بالتوبة الصادقة فكشف الله سبحانه وتعالى عنهم العذاب لما رأوا العذاب أيانا بيانا تعلق بهبال الله سبحانه وتعالى، فما أعظم حلمه وما أعظم ساعة رحمه؟ ما أحلم الله؟ ما أحلم الله عني حيث أمهلني؟ وقد تماديت في ذنبي ويصرني؟ أنا الذي يغلق الأبواب؟ الذي أغلق الأبواب مجتيدا على المعاصي وعين الله تنوني يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بطيات في القلب تحرقني وأقطع الدهر بالتذكار والحزن ذالي أسح دموعاً لا انقطع لها وأقطع الدهر بالتذكار بالتذكار والحزن وما أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان جالساً هو أصحابه مرة جاءت امرأة تبحث عن ولدها، ولما رأته ضمته إلى صدرها وقبلته ثم ما لبثت أخرجتها ذيها وارضعته ولم تلتفت يمنة ولا يسرة ولم تنظر إلى الناس الذين حولها من شدة رحمتها لولدها من شدة رحمتها بولدها لم تلتفت إلى حد والصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ينظرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستغلا هذا الحدث لبي عظم رحمة الله سبحانه وتعالى أكنتم تظنون أن هذه ملقية ولدها في النار قالوا لا قالوا لا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لا الله أرحم بكم من هذه بولدها فالله سبحانه وتعالى أرحم من الوالدة بولدها أما يونس عليه السلام فإنه اشتهى لما عانى من قومه معانى ولما عرضوا عنه وما كان يعلم بإيمانهم لما ذهب وقد أخبرهم أن العذاب مصبحهم بعد ثلاثة أيام ذهب وركب الفلك وكان يشتهي أن يعذب الله عز وجل قومه ركب الفلك فلما ركب الفلك لم تستقر السفينة يعني أخذت الأمواج تتلاطم بها يملة ويسر حتى وقفت, وقفت السفينة لم تتحرك وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى علما فعلم يونس عليه السلام فقال إن عبدا أبيق من سيده عبد هرب من سيده وهذا الذنب هو الذي جعل السفينة تتوقف وصحيح أن يونس عبد ولكن عبد لله عز وجل سيده ومولاه فاستهموا وقالوا يونس عليه السلام نستهم جميعا إلى عبده قال بل أنا معكم فاستهم فخرج السهم على يونس عليه السلام فخرج السهم على يونس عليه السلام فقالوا إلا أنت يا نبي الله إلا أنت فلم يلتفت لهم وألقى بنفسه في اليم فالتقمه الحوت بأمر ذي الجبروت والملكوت من دون أن يكسر له عظم أو يقطع له لحبة لبث في بطنه أياما في ظلمات العظيمة ظلمة بطن الحوت ظلمتي جسد الحوت ظلمات البحر وذنون وذنوني ذهب مغضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات انظر إلى هذه الكلمات يا التي كانت سبب نجاة يونس ليس فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يجد له سوى الله مفرجا لكربته وقابلا لتوبته نادى نداء المعتذر الذريل فقبل الرحمن عذره فنبذه الحوت بأمير ربه عند الشاطئ ثم شفاه الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات أهل ما يونس عليه السلام أن لا أحد يسمع أن لا أحد, يسمع أحد يسمعه في بطن حوت حتى الحوت نفسه لا يسمع ولو سمع نذاعه لم يدرك ما يقول ولكن الله سبحانه وتعالى سمع أنينه وحنينه بمجرد اعتذاره لمولاه بهذا التسبيث العظيم والتهليل قذف به الحوت بأمر الله سبحانه وتعالى على الشاطئ ولولا اعتذاره لبقي في بطنه إلى يوم القيامة فلولا أنه فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعث إلى يوم يبعثون أيها الأخوة والأخوات ينظر المؤمن إلى ذنوبه فيخشى من الهلك فإذا نظر إلى عظم رحمة الله جل جلاله تعب وأناب ليجد الله ليجد الله غفور الرحيم لإن جل ذنبي لإن جل ذنبي ورتكبت وأصبحت في بحر الخطيئة عائما أجرر نيلي في متابعة الهوى لأقضي أوطار البطالة عائما فها أنا ذا يا رب فها أنا ذا يا رب فها أنا ذا يا رب أقررت بالذي جنيت على نفسي وأصبحت ناذما أجل ذنوبي أجل ذنوبي عند عفوك سيدي حقير وإن كانت ذنوبي عظاما فما أعظم رحمته وما أجل قدرته أيها الإخوة والأخوات لو أخطأ أحد على ابن آدم وأكثر الخطأ وهو مع ذلك كلما يخطئ على ابن آدم يعتذر لمل ابن آدم ذلك أما الله جل جلاله فإنه لا يمل أبدا من إنابة المنيبين واستغفار المستغفرين واعتذار المعتذرين الله يغضب متى الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب لا تسألن بني آدم حاجة وس الذي أبوابه لا تحجب لا يمل سبحانه يقبل توبة التائبين وإنابة المنيبين يقبل توبة المنيب واستغفار المستجيب فأين التائب؟ أين المنيب؟ ليطرق باب الملك سبحانه وتعالى فتفتح له الرحمات وتقال عنه العثرات لما تخلف الثلاثة الذين خلفوا رضي الله تعالى في بغزوة ثبوك مقاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يقاطعهم كانت مدة المقاطعة خمسين يوما أمام مقاطعة الناس كلهم لم يجدوا مهربا حينئذ ولا ملاذا إلا الرجوع إلى الله والتوبة إليه والاعتذار إليه فلا ملج ولا منج ولا ملتجأ إلا إليه فمن أوفى منه الرحمة ومن أعظم منه مغفرة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجى من الله وظنوا فلنجى من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا هؤلاء الأبرار الأطهار فرضي الله تعالى أدهم عرفوا السبيل إلى الغفار فلله ذرهم فأين المؤتسي أين المقتدي أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا أخي المجانع إن في النظر إلى قصصهم لعبرة يجلو حينئذ للعين العبرة وللقلب الدمع السخير يقول يحيى بن وعاد الرازي رحمه الله وكان من الزهاد ومن الوعار يقول هذه كلمات العظيمة منتق الخوف من بحر عدله ومنتق الرجاء من بحر فضله كيف نعرف خوفه من عدل سبحانه وتعالى نخافه سبحانه وتعالى لعظم عدله ونرجوه سبحانه وتعالى لعظم فضله قال منتقى الخوف من بحر عدله ومنتق الرجاء من بحر فضله وقد سبق القضاء أن رحمته سبقت غضبه وكان يقول إلهي إن كنت غير مستاهل فإني أرجو رحمتك إن كنت غير مستاهل يعني غير مستاهل للجنة بسبب ذنوب وبسبب عصياني وإعراضي عنك فإني أرجو رحمتك فأنت أهل أن تجود على المذنبين بفضل ساعتك إلهي لولا ما عرفت من عدلك ما خفت من عذابك ولولا ما عرفت من فضلك ما رجوت من ثوابك إلهي إن كنت لا تعفل إلا لأهل طاعتك إلهي إن كنت لا تغفر إلا لأهل طاعتك فلمن يفزع المذنبون فلمن يفزع المذنبون وإن كنت لا ترحم إلا أهل تقواك فبمن يخفضه فبمن يستغيث المسيئون هكذا يعتذر المعتذرون ليقصلوا كدر الذنوب بماء الحياة والتعلق بالله يقود سفيان رحمه الله تعالى واستمعوا إلى قول هذا الإمام الجليل وكيف كانت علاقته بالله سبحانه وتعالى نسي كل علاقة دون علاقته مع الله وكيف عظم مولاه يقود سفيان رحمه الله ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي ربي خير لي من والدي، ربّي خير لي من والدي، ما أعظمها والله من عبارة ثديدة من مثبّت. ربي خير لي من والدي، خير له من أبيه أي والله لأن الله أرحم من الوالد والوالد بولده. رواجنه ابن جناده، أرضي الله تعالى عنه. قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله قال من الذي يتألى عليه ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك رواه ابن عبد الدنيا وهو حديث صحيح هذا الرجل كان مذنب وكان كثير الذنوب فجاء هذا الرجل الصالح وقال له إلى متى لا تقصر عن الذنوب ثم قال له هذه الكلمة العظيمة التي أوبقت دنياه وآفرتها قال والله لا يغفر الله لك رحمة الله ومغفرته أبدا لا تقاس بأفكار بني آدم لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشة الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولكن من الذي يتدارك نفسه قبل فوات الأوان ليشمله الباري سبحانه وتعالى برحمة وعفوه ووفرانه وحينئذ يجد النور والحفور والفسحة روي عن بن إسرائيل أنا موسى عليه السلام أصابه وقومه فترة من الزمن جفاف الأرض جفت الأرض فخرج موسى عليه السلام ومن معه من قومه يبتهلون إلى الله الذي بيده نزول الأمطار بيده الأمر من قبل ومن بعد خرج موسى عليه السلام والمؤمنون يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى من ينزل عليهم الرضيع فأوح الله تعالى إلى موسى عليه السلام إن فيكم إن فيكم رجلا يبارزني بالمعاصي منذ أربعين سنة يعني بسببه منعت من قطر فنادى موسى عليه السلام أيها الرجل, أيها الرجل أيها الرجل أيها الرجل الذي بارز الله بالمعاصي أربعين سنة افرج فقد منعنا القطر من السماء بسببك فما كان من هذا العاصي إلا أن يفرغ إلى من عصاه منه إليه أدخل رأسه بين ركبته واعتذر إلى مولاه طالباً عفوه وطالباً مغفرته وأن لا يعود إلى ما كان عليه من قبل فنزل المطر بإذن الله جل جلاله فتعجب موسى عليه السلام فقال يا رب لم يخرج هذا الرجل بعد فقال الله سبحانه وتعالى بالذي منعتكم أعطيتكم بالذي منعتكم أعطيتكم فقال موسى عليه السلام يريد أن يرى هذا الرجل فقال سبحانه وتعالى لم أكن لي أفضحه يوم إن كان عصاني فأفضحه الآن كم من من بارز الله أعز وجل كم من بارز الله أعز وجل بالذنوب والمعاصي وسلك كل حيلة في الإثم فترى الشيطان وقلطه من ربه لماذا؟ يستمر هذا العبد المسكين يستمر على غوايته وعلى اعراضه عن الله سبحانه وتعالى اخي العزيز اخت العزيزة لا تنظرون الى ذنوبكم ولكن انظروا الى رحمة الله سبحانه وتعالى الذي رحمته وسعت كل شيء انظر لهذا الانسان الذي بارز الله سبحانه وتعالى بالذنوب باربعين سنة ثم ادعن الى ربه سبحانه وتعالى واعتذر، فقبل الله سبحانه وتعالى تذاره بل استجاب الله سبحانه وتعالى له يوم أن أنزل المطر. كان بعض الحكماء في مناجاته يقول إلهي لو أتاني خبر أنك غير قابل دعاي ولا ثامع شكواي لما تركت دعاك ما بل لريقي لثاني يقول هذا الحكيم لو جاني خبر يعني من عندك رجل أتاني بخبر من عندك أنك لن تقبل دعائي ولن تسمع شكواي يقول لما تركت دعاك ما بل لريق لسانه أين يذهب الفقير إلا إلى الغني أين يذهب الدليل إلا إلى العزيز فأنت أخي الأغنياء وأعز الأعزاء هكذا كانت صالحهم قد تذذلت قلوبهم بمناجات الله سبحانه وتعالى مخبتين خائفين فلله در أقوام أخلصوا الأعمال وحققوها وقيدوا شهواتهم بالخوف وأوثقوها وأسبلوا دمعاتهم بالرجاء وأمسكوها وسابقوا الساعات بالطاعات فاستبقوها وخلصوا أعمالهم من أشرار كريها وأطلقوها فدموعهم بالأحداق محفقة ورؤوسهم بالأسعار مطرقة وأكفهم بما يسكب فيها من الخير محفقة خلصوا الأعمال من الأكدار نفلا وفرضا واجتهدوا في طاعة مولاهم ليرضى تلاهم سبحانه وتعالى فاحتسبوا وصبروا وأنعف الله عليهم فاعترفوا وشكروا وجاءوا بكل ما يرضى لله ذر تلك النفوس المؤمنة الراغبة الراهبة التي عرفت أن الله جل جلاله بارها ومداويها مما فيها فنجأت إليه وناذت بجنابه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتن الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ها هنا رسالة أبعثها إلى كل مسلم ومسلمة من صميم القلب والفؤاد إلى كل فؤاد يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر منيئة بالشدى الفواح والخير الصراح يا لاهيا عن مصيره يا موقن في تقصيره أما هبت أما هبت الياح الإيمان لترفع أشرعة العزم بالتوبة لله سبحانه وتعالى بالتوبة لله سبحانه وتعالى بالتوبة نصوح إلى واتع المغفرة كان لبعض العصاه أم تعظه ولا ينتهي فمر يوما بالمقابر فرأى عظما نخرا يعني مضى عليه الأمر والسنوات فمسته يده فمسته يده مست العظم فلما مسته يده تفتت العظم من يده ثم قال مناجيا نفسه أنا غدا كهذا فعنزم على التوبة لله سبحانه وتعالى ثم رفع رأسه إلى السماء وقال إلهي اقبلني وارحمي ولم لا يقبله الله قال إلهي اقبلني وارحمني ثم رجع إلى أمه وكانت حزينة فقال يا أمه ما يطمع الآب إذا أخذه سيده يعني ما يطمع الهارب إذا أمسك به سيده هرب منه فأمسكه سيده ماذا يفعل به السيد قالت يغلق قدمين ويدين ويخشن ملبسه ويخشن ملبسه مطعمه فقال يا أمة أريد جبة من صوف وأقراصا من شعير وفعلي بي ما يفعل بالعبد الأبيق من مولاه لعل مولاه يرى جلي فيرحمني ففعلت به ما طلب فكان إذا جن عليه الليل أخذ في البكاء فقالت له أمه ليلة يا بني يا بني ارفق بنفسك فقال يا أمة إن ثمة موقفا طويلا طويلا بين يدي رب دليل فلا أدرى أيهما ربي إلى ظل الظليل أم إلى الشر إلى ظل الظليل أم إلى شر المطيل فإنني أخاف عنا لا راحة بعده أبداً وتوبي لا عفو معه قالت فاسترح قليلا قال راحة أطلب يا أمة يا أمة كأنك بالخلايا تغدن أنك بالخلائق غدا يساقون إلى الجنة وأنا أساق إلى النار ومر ليلة ومر ليلة في تهجده وقيامه بقوله سبحانه فمر ليلة في تهجده وقيامه بقوله سبحانه وتعالى فوارمك وارضك لنسالهم اجمعين لا لا ذا يرددها رحمه الله ثم أوشى عليه ثم مات رحمه الله تعالى رحمة واسعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة ألا يا إخوتي ألا نحزن ألا عمر مضى وزمن قضاء إن المؤمن في هذه الدار يرجو رحمة ربه ويخاف عقابه فلا بد أن يكون هكذا يرجو رحمة ربه ويخاف عقابه فإذا أوغل بالجنوب يقبل على الله ويخاف من عقابه ثم إذا أرد أن يتوب يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ولنتذكر وإياكم ذلك الفوز الحقيقي الفوز الحقيقي الذي ليس بعده هزيمة وليس بعده انكسار فهلوا جميعا إلى هذا الفوز العظيم إلى هذا الفوز الكبير كل نفس دار الموت. هذا أمر طبيعي، كل الناس سندوا كل نفس ذائقة الموت، وإنما تؤفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار، وأدخل الجنة فقديفا. قد فعاش وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع عمر يا صاحب الخطايا أسبل في الدموع الجارية يا أسير المعاصي ابكي على الذنوب الماضية يا مبارزا بالقبائح التصبر على النار والهاوية وأسفا لك إذا جاءك الموت بما أنبت وحسرة لك إذا دعيت إلى التوبة فما أجبت كيف تصنع كيف تصنع إذا نوذي للرحيل وما تأهب سبحان الله سبحان من وفق للتوبة أقواما فثبت لهم على الصراط أقداما تركوا الذنوب وهربوا وسافروا إلى المطلوب فاقتربوا وسقوا غرث الخوف بدمع الأسف والرجاء وشربوا فإذا تذكروا مولاهم فإليه هربوا وإذا هب عليهم نسيم الرجاء عاشوا بطاعة الرحمن وطلبوا قصموا غدر الهوى قصموا غدر الهوى وأوثقوه وباعوا الفانية بالباطئ وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا فالبدار البدار والتوبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة قبل أن نفس أن يا حسرتك يا حسرتك على ما فررت في جنب الله وإن كنت من الساقين أو تقول. أو تقول, أو تقول حين ترى العذاب أو تقول ترى العذاب لو أنني كرب لو أنني كرب وترفكون من المحسنين بلا بلا جاء فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ألا فافتح صفحة جديدة مع الله وأعد الله فهي والله سعادة الدارين في الدنيا والآخرة عش لحظات القرب من الله عش لحظات القرب من الله تجد والله لذتها حتى الممات بل وبعد الممات أزير الخطايا أزير الخطايا عند بابك قرو يخاف ويغزو الفضل بل الفضل أرثه مقرن بأفضال الذنوب مقرن بأفضال الذنوب ومحفرن ويرجوك في مفرانها فهو يطمع فإنك ذو الإحسان فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء لك المجد والأفضال والمن أجمع فكم من قبيح قد سترت عن الوراء وقد كنت تدري ما يصاب وتسمع ومن ذا الذي ومن ذا الذي يرضى سواك ومن ذا الذي يرضى سواك ومن ذا يرضى سواك ويتقى وأنت إله الخلق ماشي تصنعه فيأمن فيأمن فيأمن هو القديس لا ربا غيره لا ربا وتمع ويا من على العرش استوى فوق خيطه تبارك تتعطي من تشاء وتمع بأسمائك الحسنى وأوصافك العلى توسل عبد بائس يتضرع تقبل إلهي تقبل إلهي تقبل إلهي توبتي بعد حوبتي فأنت المرجى إن دهنا فسنذع فليس سوى الرحمن فليس سوى الرحمن فليس سوى الرحمن أشكي حكايتي إليه يحب العفو ممن تقطع إلي يحب العفوة ممن تقفع فأقبل لا تتردد وحزم وجزم ولا تلتفت لأهواء المغرضين وشهوات العابثين إخواني وأخواتي المنجاما المنجام هو الله جل جلاله هو الله سبحانه وتعالى لن تنفعك والله إلا التجارة مع الله نادي في ظلمة الليل البهيم والدمع السخين على خديك والوجل على قلبك واكتب بدموعك سطور معترف بالذنب مقبل على الرب سبحانه وتعالى وترك كل من يدعوك إلى أن تبقى على ذنوبك وأن تبقى على معاصيك، وأن تبقى على إعراضك عن الله سبحانه وتعالى ونادي حينئذ معترفا أمام الله سبحانه وتعالى نادي يا إلهي يا إلهي, يا إلهي. عبدك العظيم بذنوب هل له من ثوبتي يطرق الأبواب يطرق الأبواب يأتينا نادما سوء أيام مضت في الخيبة من مجير من ذنوب عظمات من نصير النصيري في خضم الغربة كم ينادي كم ينادي في السويداء ضارعة كم ينادي كم ينادي في السويداء يا إلهي يا إلهي يا مطيل الطرج اللهم تقبل ثوباتنا واصل حوباتنا اللهم مقلب القلوب تبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب تبت قلوبنا على طاعتك اللهم إن نسألك علما نافعا وعملا خالصا ورزقا طيبا اللهم هات نفوسنا تقوى وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر المجاهدين في فلسطين والشيشان والعراق وافرانستان وكشمير وفي غيرها من كل البلاد يا رب العالمين اللهم كلهم عينا ومؤيدا وهاديا ورازقا ونصيرا اللهم سدد رميهم اللهم سدد رأيهم اللهم وحد كلمتهم اللهم اجمع صفوفهم اللهم اهديهم إلى, إلى الحق اللهم فقهم في الدين اللهم اجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين اللهم اصلح أحوال إخواننا المظلومين المصطفين في كل مكان فك الأسراء واشه المرضى تقبل الموتى في الشهداء اللهم فك أسرانا في كوبا وأفغانستان وباكستان في كل مكان اللهم فك أسرانا عاجلاً غير عاجل اللهم نفس كربهم اللهم اتشم همهم وغمهم اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا وأمننا وأراد لساءنا ورجالنا بسوء أشغله اللهم بنفسه اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اقرس لسانه شل أركانه وهد منيانه وجمد الدماء في عروقه وأهلنا فيه ما يسرنا اللهم مزق اليهود والنصارى المعتدين على الإسلام اللهم مزق اليهود والنصارى المعتدين على الإسلام اللهم مزق الروس اللهم مزق الروس والهندوس اللهم مزق العثمانيين والمنافقين ومن سب الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا التنابة سبحان ربك رب العزة عما صفون والثناء من على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرك واتوب إليك عندما يجد الإنسان نفسه بين الأحباس قد قيدته المعاصي فزاحمته المآسي يجد شعاعا قد سرى بين هاتيك الأحباس لينبئه بقرب الفرج بشرط الاعتدار والذل بين يدي الغفار دمي جرى والحروف نوغى ضرم بها في والهمم اشعلم جهتي وضراسي ما زال يبدو والدمع يحكي بلا قلبي من تمازق من النّاري ميّاسي ماذا أقول لمن كسالي سابقا ثوبا من الإنعام والإناث ورفلت في نعم الله ممدودة لا لست أخصيها بأي حواس أستأعلي بفضله وبلطفه وجهدت لم ما طعنت شر الناس ماذا أقول لمن تعظ ما شاله عما جرّه من خادع خناتي دنست نفسي في الغلوب وبات في قلبي نحيب هدى من أنفاسي ومضيت في جرحي كأني سادر في الظلم بل بظلمة الأحذاث الذنب أحرقني كأن ضرامه أوداب نفسي في ركام آياتي بيثق نطني ونفسي أو غلات في الجم صني بل عشات على الأنجات والهم يا صني يا غود مشاعري أني عصيت الله ربنا سي أني عصيت الله لم أبور إلى أدائي كم يرعب من إحساسي فظننت أني هالك في لجة سأموت فيها تنتهي أنفاتي فإذا بنور للكتاب أنا لي دربي ولم أشعر بأي مساسي قل يا عبادي أشعرت من هماتي فمضيت للرحمن بعد إياسي عذراً إلهي ربت من دم بي ومن وقت ما ضاع بالزيغ وين أرجأت؟ أنت الملاذ أنت الملاذ لمن عفت آثاره؟ وتحطمت في مهله الاحلام يا تليقا فاعطني فقل لي إلهي يقواكم الله عني دمي جفا والحرج لغى والهم أشعلم اعتذار القصيدة من نظم الشيخ ناصر الحمد ولتواصل مع الشيخ ناصر البريد الإلكتروني ssa559 at hotmail.com أنشد المقدمة أبو عبد الملك صاغها الأستاذ عبد الله المهيد التقديم الإذاعي يصل ابن جديان العمليات الصوتية والإخراج بستوديو تراتيل للإنتاج الإعلامي مهندس الصوت فهد المهنة وتقبلوا تحيات إخوانكم لمؤسسة أنس للإنتاج والتوزيع الرياض حي الملز صندوق بريد 246 006 الرمز البريدي 113 واحد اثنان هاتف رقم اثنان تسعة واحد واحد واحد واحد واحد, واحد واحد ناسو واحد, واحد, واحد, واحد موقع هنا على الانترنت www.anas.com.sa